بوك تو توم بھاي تسعون تسعون آجيا پور بكم ريندو الأمر اثنين الأمر اثنين قدم جي سكوندي احلق ذقنك احلق ذقنك స్నానం చెయ్యుట్టు దువ్వుకోండి ఫోన్ కాల్ చేయండి ప్రారంభించండి ابدأوا. ابدأ ابدأ هاگ اندي توقف توقفوا. توقف توقف توقف بودلين اندي اترك هذا. هذا اترك هذا اترك هذا اترك هذا اترك هذا چب اندي قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا كونندي اشترِ هذا اشتروا هذا اشترِ هذا اشتروا هذا يبدو كأنه جيد لا تكن أبدا غير صادق لا تكن أبدا غير صادق ఎల్లప్పుడు నిజాయితీగా ఉండాలి كون دائما صادقا يەڵەپڈو مانچیگا اونڈالی كون دایما لطیفن كون دایما لطیفن يەڵەپڈو মারیاದಗا اونڈالی كون دایما مهذبا كون دایما مهذبا میری ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నా औत्सालिमा ለబైటిక్ عد سالما لبيتك مياروجين جاغراتا انتبه لنفسك دير بالك على حالك تندرلو ملي ما ينتك رندي زورنا مره اخرى في اقرب وقت زورنا مره اخرى في اقرب وقت فيزيت www dot b-o-o-k-2 dot d-e for the book and the texts.